mm -hmm. Gib ikoni och har man i världen, då är älskarna bågani. أحبابي بعوني أبد ما لي رجادونك تحب لي يحبوني على الطاعة خونك يقيني صدقي مكنوني أبد ما لي رجادونك يحبوني على الطاعات ما هناك بيقيني صدقي مكنوني لأني صادقني نية فؤادي ما عرف غياء فقي شافوني لأني صادق إني فؤادي ما عرف غيا فقير هادي إيديا على الحالي